فَإِن تََّيتُم فَمَا سَألتُكُم مِن أَجرٍ إن أأَجرِيَ إِلَّا علىى الله وَمِرتُ أن أَكُونَ مننَ المُسلمين فَكَذَّبُهُ فَنَجَّينَاهُمَمَّهُ فِي الفُللكِ وَجعلناهُم خَلَائِف وَجعلناهُم خلَلَائِ فَ وأأَغْرَق الذيينَ كَذَّبُوا بآياتنَا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 وَإِنَّ فِرعونَ لعَم فِي الأْرضِ وَإِنهُ لَنَ المُسْرِفين وَقالَاموا سايا قوَومِ إن كُ تُمْ آمبَنتُم بالِلههِ فَعَلَيْهِ توكلوا فَعَلَْهِ توكلُوا إن كُنتُم مُسلِْمين فقالوا علىى الله توكلنا رَبّنَا لا تجعلنا فِتنْنَةً للِقَوْمِ الظالِمين وَنَجنناابِرحمَتِكَ منِن القوْمكافِرين.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 وَلاقدَبَ وَنابَن إسْر إ مبَو الصدق وَرزَقنهُم من الطبات وَرزَقنهُ مِن الطبات فمَختَْلَفُ حتى جاءهُ العلْ إِن ربَّك يَقضيبَهُم يَوومَلُ القيامةَةِ فيِي مَا كانوا فيِيهِ ي اختِفون.